إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي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 قال أتينا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة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 ولا أصلب أنكم في جذوع نخل ولا تعلمون ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقا قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا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 والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى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 فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشياهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب طور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى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 فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار، فقالوا هذا إلىكم وإلىهم موسى فنسي، أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرو ولا نفعا.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 إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو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 ويسألونك عن الجبال، فقل ينصفها ربي نصفا، فيذرها قاع صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا ولا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 وَقَدْ خَافَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ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 أفلم يهدي لهم كم أهلنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 أو لم تأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك